الحزن ي في صدري مرق بشبابك وسود الليالب ض ي م ه ا عذبتني ا م و د ي و ح ي ا وادمن قوابيك واحلم وصعبه الظروف ا ه ر د ن ي تعبدي من صدك وقز و ت ج ا ب ي لا رد عازه والهموم ح ر ق د ن ي ه ذ ه مكاتب على الحال ذنبي يوم الحياه ب ج ر ه ا لو وعدني أ غ ل ي ك بعض ح ي ا ن ي وحياني م غ ل ي ك وحياني منك ظنوني قلبي جفدني أ س ه ر وافكر بك حبيبي وناديك و ح ز بانفاسك على جالمدني لا تسليني ل ه ي الله يخليك أ ن ا المحاجر في دموعي نعدني كذ ارتحلت من الغلا قبل يوذيك ولا المحبه في غرامك بلدني, بلدني يا كم رزمتك شوقي لاحل طاريك ويا كم كتبتك للغرام وكتبني من مبتدا حبك ل ي آ خ ر حراويك مافيه ل ح ظ ة من همومك خذدني تجيني للحرمان ي خلف ا ل ج ب ا ب ي نسد لذات ا ل ح ي ا ة ونسدني نسد لذات نسد لذات ا ل ح ي ا ة ونسدني